Konec. binhivitá slim أسباق كانوا هوداً أو نصار قل أنتم من الله ومن كتم لها أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا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 sora dar an man sora tor mo sora الله <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله رب العالمين الرحيم مال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم من الضوء عليهم ولا الضالين في وَنَجَّدَ رَجُلًا طَهُورًا فَوَلِّ وَجْهَتَكَ شَطْرَ مَسْجِدِنَا الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ مُعْرِضُونَ هم الحق وهم الحق هو ربك فلا تكون من المتنين ولكل وجهة هو مولها فس